يا نعار يا ماما لو يسيبوني عليها ايه ده مين حيوان ده اما شوف لا خليك انت ايه ايه نعم فين الهانم اللي اسمها سعيدة ايه ده يا جدع انت هي وكلم الغربة واب احترم نفسك ما تزععش خدا مش لما تحترم هي نفسها الاول سيبي يا ماما نعم يا معلم خير ملك داخل عينك كده كأنك هتضربنا لو لاني مش لاقي راجل اكلمكنك انا بقى بستين راجل نعم من فضلك يا ماما سي اتفضل قول اللي انت عاوزه ده بينطح مش بيقول بلاش يا ست انت عامله معاكي كلمني انا يا خربت البيوت بقى رايحه تقولي لمراتي ان عايز اتجوز عليها مش انت قلت كده ولا انا بتبلى عليك المفروض ده سر ما انا عشان اقول لك نصيحة لازم اعمل كيس ستدي وازور الست اللي عايز تتجوز عليها وعرف ايه الاسباب عشان اديك استشاره مظبوطه وكمان بالمرة تسجلي لي صح هي قالت لك اني سمعتها تسجيل اه يبقى كانت بتوقعك يا اطلع من هنا وإلي حاجبلك البوليس انا ماشي بس وحياطرس جدا الله يرحمه لكن مسوق سمقيتك وفاتحك يا البيوت الست دي كشافتنا يا فاروق وده اللي أنا كنت خايفة منه دي ست يا ساتر يا رب سو ده ازاي خدوا بالهم؟ مش محتاجة عبقرية يا عبقري واحد أهطل لا بيهش ولا بينش فجأة يصهر برة ويرجع لهم عامل دماغ وحالتهم اتنايلة بستين نيلا ضروري يعرفوا ليه وازاي طب والحال يا بيت بتسألني أنا على الحال ما تتصرف يا أخويا بدل ما يتقطع عيشي ولا توديني في دهيا بس بقى بطالي أعرف انت تقلبيها لي محزنة هتصرف وفي أسرع وقت عملت زي ما حضرتك قلتلي يا مولانا بالزبط ايه حضرتك ومولانا والرسميات دي يا ستة كله الاحترام واجب يا سيدنا مفيش بين الحبايب تكليف <تصفيق> حبايب مرة واحدة؟ ده لو مفيش ما مانع من ناحيتك والله والله والله انا قلب ارتاح لك فعلا أخيرا أخيرا لقيت ظهرة تسند عليه وراجل بجد يجيب لي حق من الدنيا ومن الناس ولا حد يقدر يهوب ناحيتك طول ما أنا موجود <تصفيق> <تصفيق> ربنا يخليك ليا بس أنا ليه سؤال وما تزعلش مني عمري ما زعل أبدا اسألي زي ما أنت عايزة هو أنا هسيب مخمر ده كده من غير ما استفيد منه حاجة ده وضع بيته غلبان وبعدين مش كنت عايزة منه نص مليون آه. هاتي شنطتي اللي عندك دي حاضر اتفضل يا مولانا واد يا ستي شيك بنص مليون بجد ربنا ما يحرم أبداً أبداً أبداً بكرة فلوسي تبقى فلوسك مبروك يا مخيمر مبروك على إيه؟ يا راجل عيب عليك ده احنا دفنينه سوا انت ناس ان مولانا سره كله معايا؟ وده من إمتى ده؟ من ساعة معيني السكرتيرا الخاصة بتاعته انتي؟ آه انا مش عاجبك؟ طب تحجيبي حتى الأول انا عجبا كده وبعدين يا أخي مش جايز يبقى الخير كله على إيده ها هتعزمني فين بقى بمناسبة العطة اللي ريسي عليك العطة ريسي على شركة اسمها لم لملام ولما بحثنا عن أصحاب الشركة طرعت أسماء وهمية لناس مش موجودين عارفين كل حاجة ومستنيين الوقت المناسب بالتنسيق مع الأجهزة المختصة عشان نتحرك فوراً الموضوع اكبر من مطعم مدرسة لا دي شبكة كبيرة ليها مصالح وليها ناس على السوشيال ميديا هدفها بس الإشعاعات وهز استقرار الوطن الف مبروك يا سيدي الله يبالك فيك يا مولانا كله في وضلك راعي ربنا بس في الكواليتي بتاعت الاكل عشان ربنا يكرمك في العشرين في المئة بتوعك هم مش كانوا تلاتين ده لما كان التخطيط تخطيطك لكن انت هنا ضل شبح ولا حاجة ليه بس كده يا مولان متغير من ناحيتي ليه؟ إيه اللي غيرك؟ هتعمل فيها زاكي وبتلقح بالكلام بتجيب من آخر نادرة مالها ما انت عارف؟ معقولة مولانا دونا عن كل الفضليات تختار دي تبقى سكرترتك المهم الإمكانيات يا عبيض عموما انت حر بس اخد بالك منها عشان مش سهلة على اللي زيك يا عويل أنا حذرتك عشان بحبك ممكن بقى ورقة وحسابي؟ تفضل يا طماع إيه ده؟ إيه ده يا مولانا؟ غلطه ايه في 500000 ناقصين ثمن سكوت نادره نعم نعم وطّي صوتك انت هتشلق ولا ايه ما هو من حكم في غير ماله مال مين يا ابو مال دي فلوسنا واي حاجه بنديها لك من احسننا ماشي ماشي يا مولانا شكرا لا شكر على واجب يا سم خمر يا نادره لا لا لا لا ده انت ما تعرفينيش ده انا اكلك لحم وارميكي عضم يا امي خوفتني كده بقى ولازم عاية ودبد في الأرض حوش حوش وكمان بتتريها يا ندرة طب أنا وإنتي والزمن طويل سيبك منه ده عبيت بصراحة يا مولانا أنا خفتي منه إزاي بس تبقى معاية وتخافي من ده اصل انت ما تعرفهش يا مولانا ده تعبان على روحه عموما أنا في دماغي حاجة كده حنعملها وبعدها لو شاف وشك حيبص في الأرض هقول لك يا تهاني الولية اللي اسمها سعيدة دي لأو هوبت ناحية بيتها هطلقك ليه حصل إيه بس؟ مهكانت كويسة ومبسوط منها بقت بتسخنك عليها أي حد في مكانها هيقول اللي هي قالته <تصفيق> من آخر مروحك عندها كوم وطلقك كوم تاني ومين بقى اللي سخنك علينا كده؟ ليه ملسانك؟ ليه ملسانك بدل ما مدي يدي عليك؟ عموماً الست دي اللي مش عباك قالتلي أقف جنبك لأنك مش في حالتك يعني ايه مش في حالتي يعني مريض انا انا زي الفل ومش مريض ولا نيلا وصحتي تهدي جبل لو عايز اتجوز عليكي بكره هعملها تتجوز مين يا فاروق ميرفت خطيبتك الاولانيه صح احنا مترابين يا ميرفت ما تتلمع على روحك شويه يا راجل مالك قلبت صوفي كده ليه <تصفيق> اخرسي اخرسي بدل ما اقطع لك لسانك اصلك عمال تترعش ومخدود وكاني البوليس بيجري وراك افهمي يا غبيه عشان مراتك تجيب مراتك؟ أيوة ومال أنا بقول إيه؟ هي مراتك تعرف الحوارات دي منين؟ الزفتة اللي اسمها سعيدة قلت لها على كل حاجة مش قلتلك ما سمعتش كلام هو كله من اللي اسمها إنصاف دي دلوقتي مش لازم نتقابل يومين دول تمام بس عشان خطتنا تمشي لازم نسرع ونخلي حواراتنا عن ميسينجر طيب والقراس اللي بديها له دي هاخدها منك إزاي؟ هقولك التعليمات أبعتلك صبي من صبياني بيها إليك عين تيجي لحد هنا؟ ولا أنت أكيد جاية تتشمت فيها؟ أستغفر الله العظيم طب وحق الظهر اللي لسه مصليه وحق ال... بقولك إيه بلاش الشويتين دول معايا يا ده إحنا دفنينه سوا يا حبيبي بس إنت بقى خلعت وسبتني مرمية هنا طب ما أنا جاي عشان كده؟ آه لعبة تانية تانية إيه وتالتة إيه؟ هو أنت مش محبوسة بالفعل يعني ولا تقدري تلمسيني ولا تهوي بناحيتي أنا ج أديمة. والمصلحت أنا كمان أيوة قول كده بقى يلا انجز علشان مستعجلة مستعجلة على إيه؟ عندك اجتماع أولياء أمور ولا مقابلة في قوتيل آه أنت هتتريق بقى ما أنت مش عايزة تسمعي اتفضل قول خلص ندرة شمعنا جات لك هنا كذا مرة إيه ده؟ ده أنت مرأبنا بقى؟ مش لدرجة رأبك هنا عرفت تديكي حاجات توقعني وتتفعلها 300 ألف صح؟ خدت مني بالنصب والإحتيال خمسمائة ألف عشان تسيبك هنا إيه؟ ندرة عرفت إن عايز المصلحة مم. وبعدين؟ أنا بقى دعبست وشمشمت كده وراها لغاية ما جبت ورق يدخلها معانا في اللي كلنا بنعمله والمطلوب مني؟ لما تطلب للشهادة أقصاد النيابة تأمني على الكلام اللي هقوله أنت تخرجي وهي تخش مكانك أيوة يا فاروق هو عندي جوه حباية من اللحمن على نص من اللابين مش كتير على يسري ده جسمه ضعيف اسمع الكلام انا عارف اقولك ايه حاضر حاضر قلبي وكلني يا ماما كان لازم نفضل وراه غاية ما يرجع البيت تعبت من مشوار يا سعيدة وبعدين يعني هروح معاه وهو بيولد يا ماما يا ماما انت ايه اللي مسحك لغاية دلوقتي؟ الحساب اللي مهكرينه حساب ايه؟ استن انت ماله يا تايمور في حوار غريب عليه واسمه بابا جيه فيه